بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم باذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي لَهُ ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون, ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً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 وَإِذ قالَالَمُ سَالِقَوْمِهِذكُرونِ عَحْمَةَ اللهَِّ عَلَيكُمْ إِذْ أَن جَكُمْ إِذ أَن جَكُم مِنْ آالِفِ الرعوونَ يَسُمُونَكُم سُ العذاَابِ وَيُذَبِّحون وَيُذَبِّحونَ أَبَنَ آاءكُمْ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 لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّ وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ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 قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان فأتونا بسلطان مبين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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء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 فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَيَضُلِبُ اللهَّهُ الأأَمثَالَ لَِّ سِد عََّهُم يتَذَكَّرُون وَمَثَلُ كَلمَةٍ خَبيثَةٍ كَشَجرَةٍ خَبيثَة جُتَُّت مِنْ فَوْطِ الْأَرض مَا لَهَا مِنْ قَرَض. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلو قومهم دار البوار؟ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ بَصِيرَكُمْ إِلَّنَا قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْضُلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ الْأَفْئِدَةَ مِنْ النَّاسِ تهوي إليهم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 مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا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 وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ دَوَّامُ الْقَوَمِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ يوم تبدن الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشاء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 وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو